بسم الله الرحمن الرحيم الربوع للإنتاج الفني بمملكة البحرين تقدم قرآن الأحرار للرادود السيد هاني الودعي. تم التسجيل والمكساج في استوديو ساوند السوديو بإشراف المهندس إحسين فيصل والستوديو الغريب بإشراف المهندس سيد ناصر شرف والستوديو الموعود بإشراف المهندس أحمد الزاير إدارة الإنتاج جميل فردان وأحسين فردان